وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا درية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا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 وَإِمَّا تُعَرِّضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاء رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِيسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقُوْدَمَلُ مَمْحَسُورًا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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفانكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَاءٌ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ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 نبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس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 أفأمنتم أي يخصف بكم جانبا البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا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 وَإِن دُولَ يَفْتِنُونَكَ عَلَى الَّذِي أُوحِيَنَّ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَّبْتَ تَرْكَنُ إليهم شَيْئًا قَلِيلًا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 إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسل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 مؤاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئدا كنا أيضا مأ ورفاتا إن لم بعثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتوراً ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إدجائهم إدجائهم فقال له فرعون إني لا يا موسى مسحورا